يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته قوله تعالى إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون معنى قوله جل وعلا في هذه الآية أنه يرث الأرض ومن عليها أنه يميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض ويبقى هو جل وعلا لأنه الحي الذي لا يموت ثم يرجعون إليه يوم القيامة وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه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 أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويتلو على الناس في القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر وكرر هذا المعنى المذكور في هذه الآيات في آيات أخرى من كتابه جل وعلا فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم اذ قال لابيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر الايه اوضحه في سوره الشعراء في قوله واتل عليهم نبى ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون فقوله هنا واذكر في الكتاب هو معنى قوله واتل عليهم نبى ابراهيم وزاد في الشعراء أن هذا الذي قاله لأبيه من النهي عن عبادة الأوثان قاله ايضا لسائر قومه وكرر تعالى الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع أخر كقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فانهم عدو لي الا رب العالمين وقوله تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم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 وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لا لك الايه الى غير ذلك من الايات وقوله في هذه الايه اذ قال إبراهيم الظرف الذي هو اذ بدل اشتمال من إبراهيم في قوله واذكر في الكتاب إبراهيم كما تقدم نظيره في قوله واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت الآية وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب وجملة إنه كان صديقا نبيا معترضة بين البدل والمبدل منه على الإعراب المذكور والصديق صيغة مبالغة من الصدق لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه وصدق لهجته كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله وإبراهيم الذي وفى وقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومن صدقه في معاملته ربه رضاه بأن يذبح ولده وشروعه بالفعل في ذلك طاعة لربه مع أن الولد فلذه من الكبد لكنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الآية ومن صدقه في معاملته مع ربه صبره على الإلقاء في النار كما قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وقال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار الآية وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه جبريل فسأله هل لك حاجة فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم فقال له لما لا تسأله فقال علمه بحالي كاف عن سؤالي ومن صدقه في معاملته مع ربه صبره على مفارقة الأهل والوطن فرارا لدينه كما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق وقد بين جل وعلا في مواضع أخر أنه لم يكتف بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها لا تنفع ولا تضر بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذا وترك الكبير من الأصنام ولما سألوه هل هو الذي كسرها قال لهم إن الذي فعل ذلك كبير الأصنام وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت تنطق كما قال تعالى عنه وتالله لأكيدن اصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون وقال تعالى فراغ إلى الهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فقوله فراغ عليهم ضربا باليمين أي مال إلى الأصنام يضربها ضربا بيمينه حتى جعلها جذاذا أي قطعا متكسرة من قولهم جذه إذا قطعه وكسره وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إنه كان صديقا أي كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث عن إبراهيم كلها في الله تعالى وأنها في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في سورة الأنبياء وبهذه الوقفة نأتي على نهاية لقائنا هذا ولنا بإذن الله بعده لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته